والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربك ربكما تكذبان خلق الإلهان سلام من صلصال كالفخار وخلق الجا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الج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 ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرخ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان يُسْأَلُ عَن دَابَّةِ الْأَرْضِ وَلَا يَجْنُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يعرف المجرمون بصي ماهم فيؤخذ من النواصي والقذاب يعرف المجرمون بصي ماهم فيؤخذ من هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبا وليمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء إِرَبِّكُمَا تُكذِبانِ فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زوْجَانِ فَبِأيِّ آلٍ إِرَبِّكُمَا تُكذِبانِ متكئ وجن الجنتين دار، فبأي آلاء ربك ما تكبل بهن فيهن قاصرات تر لم يطمهن إل. قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اللعين يا ربيكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل الجزاء ثاني الا الاحسان فبي اي الا يربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء بِكُمَا تكذبان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 كائن على رف رف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام الله.